قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبلنكم إنكم كنتم قوما فاتفين قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبلنكم إنكم كنتم قوما فاتفين